ما جميع الذين لدينا محضرون وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نشيل واعنا بها وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من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 ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعودون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وَكُلُّهُمْ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ